سبح اسم ربك اللَّهِ الَّذي خَلَقَ فَسَوَى الَّذي قَدَّرَ فَهَدى الَّذي أَخرجَ المَرعَ فَجَعَلَهُ غُثاءً أَنَّحَوا سَنُقِرِئُكَ فَلاَ تَنسَ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسْرُكَ لِلْيُسرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَاتِ الْذِّكْرَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل تاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلان رن حامية تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٌ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنْ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ أُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ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 وما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم